لآن, لآن القرآن, القرآن. ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م كافها للعلوم ة ربك ر عبده ك ز ي ا إذ ن ا د ربه ل ا خ ف ي ا قال رب ه رهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن, ولم أكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت ا م ر أ ت ي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آ ل يعقوب و ج ع ل ه ر ب رضيا يا زكريا إ ن ا نبشرك بغلاه يا زكريا إ ن ا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أ ن ا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا